119. وإلى ثمود أقاهم صالحا 110. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 111. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه 111. إن ربي قريب مجيب 112. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا 113. أتنهانا نعبد ما يعبد آه. إِنَّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قَالَ الْقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ 114. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير 115. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيه اوظل الله فذروها تقل في ارض الله ولا تمسوها بسو ان فياخذكم معذاب قريب فعقروها فقالت ام 114. وفتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 115. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزين 119. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 110. كأن لم يرنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم 117. ألا بعدا لثمود 118. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء 119. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 110. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوق 111. 119. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 110. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن 120. إن هذا لشيء عجيب 121. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل الزيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 112. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا 111. وإنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 112. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم وقال هذا يوم عصير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذِلُونِ فِي ضَيْفِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذِلُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بناتك مِنْ حَقٍّ 119. وإنك لتعلم ما نريد 110. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا روك إن بِكَلَيٍّ يَصِلُونَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّمْ رَأَتْ تَ إِنَّهُ مَوْودَهُ مح أَلَْ صَصُحُ بِقَرب فَلَمَّ جَ أَأَمُّونَ جَعَن عَهَا سَافِ لَهَا وَأَمقَنَا عَلَيهَا, عليها حجَةَم مِن سِجلٍِ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيل